السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اما بعد سيفا زوت اكمليفو الله سبحانه وتعالى صلاه وسلام زي الله عليه وسلم يينا علي زين عليه الصلاه والسلام هذه في قيامه تطلب الله سبحانه وتعالى ادللنا بالماء اللهم امين kama tubuwa hivi katika muda huu Allah tutazungumzia Salatu al-andain sala ya laidi mbili sote tunajua Tunabakisha siku chache hivi to tumeingia siku hiyo ya laidi siku ambayo siku ya waislamu nini maana ya al-eidu zoelea ninatokamana nini kila عام kwa kukariri kwake kila mwaka waqil liعود السرور بعوده zile vile wengine wakasema hakuwa imeitwa ni eid kwa sababu ya kurejea furaha kwa kukariri siku hii ya eid kwa ufupi inna mana ya atikrar wal audu bimanakureziya reziya jamu sababu nisukuku ambayo inarejea kila mwaka pai alfar'u thani 'adadu a'yadil muslimin idadi za sukuku za waislamu waislamu tunasukuku zetu eh عيد الفطر وهو ال... وهو أول يوم من شوال وعيد الاضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجه وليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعه فهو ناسما واسلام ونسكوا بمذ كلا موقت واسلام ونسكوا بمذ كلا موقت عيد الفطر سكوا يا كوانزا عيد الفتر بمانا لعيد بعد رمضان ambao ni tarehe moja za Shawal pia bila Eid al-Adha Eid ya kucinja ambayo hiyo ni tarehe kumi kila mwaka mwezi wa Dhulhijja walaisa lilmuslimina eidun ghayruhumma illa yawmal jum'a kuislamu hawana siku kukutimia na hizo mbili isipokuwa siku ya izuma peke yake bimaana hizo mbili ambazo tunarejea kila mwaka na hiyo moja ambayo inarejea kila wiki ambayo ni siku ya Ijumaa. Qala Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala hunaka 'idun thalith. Alipokuwa anazungumzia Sheikh Ibn Uthaymin hizi 'idhi mbili, hizi kubwa na ndogo, akasema kuna ingine siku ya tatu wa huwa fitamul usbu, nayo ni ya kumalizia wiki, wa huwa yaumul jum'ah, nayo ni siku ya ijuma, ويتكرر في كل اسبوع مره ناسكويه دي وانا rejea kila wiki mara moja ولاث في الاسلام عيد سو هذه الاعياد الثلاثه فوي اسلامو ها وانا sikukutu juma na hizo sikuku tatu alfitru idi ndogo waladha na yakutinja waljuma na siku ya juma fوي اسلامو ها وانا sikuku ya kukariri kila mwaka au kila wiki kinyume na hizi tatu ko zile sikuku za birthdays zijui kila mwaka jitoto nafanya anniversary hai katika Uislamu amna sikuku ya mwanamke kama ya mama ya tarehe 8 mezuwa watatu katika Uislamu amna na zile sikuku ambazo zina kariri kila mwaka hazithibikani wala zisitamulika kwa Uislamu sikuku hizo zote ambazo kunywa na hizo tatu ni haramu kuzisherekea kwa wake kuna rejea kwa sehemu mbili ima ni bid'a ikiwa kama siku hiyo utainasibisha na dini inakuwa ni uzushi katika dini na ikiwa kama unasema mimi sinasibishi nadini, nyewe, na dini najifurahisha bi mwenyewe mfano unasherekea anniversary yangu. unajifurahisha sinasibishi na dini kipindi hicho ni kwa pia ni haramu kwa sababu gani atashabuhu bilkuffar kunakometi fuanalisa na makathiri na من anasema بقوم فهو منهم minhum whena kujifanalisa na watu yuko miongoni mwao faim anas anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Anas ya'amrudhi yanasema kadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama al-Madina inta alayhi salatu wasalam alipowasili katika mji wa Madina wala hum yawmani yal'abuna feehima wa watu wa Madina walikuwa na sikukuu mbili ambazo wanasherehekea kila mwaka Mtume katika wao aliuliza ma hadhani ya umani kwa nini wanasherehekea sikumbili hizo zina nini wakamjibu kuna nalabu فيهma fil jahiliyah ai kabla دخول الاسلام ila Madina qabla ya Islam wajaingia Madina tulikuwa tunasherehekea hizo mbili Mtume alayhi salatu wasalama akamwambia inallaha au qadi abdalakumullahu ta'ala bihi ma khayran minhumma yawmal fitri wal adha Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishieni kukuzizo kulizokuwa bora kuliko hizo mbili ambao ni idul adha ya ididogo wa idul idul fitri ididogo wa idul adha na idhi ya kuchinja kwao jambo kama limebadilishwa na lingine inafaidisha nini inafaidisha bi maana lile ambalo limebadilishwa liachwe mfano wakati sala inafaradhishwa walikuwa naelekea wapi waislamu kunye baitul palestina ndio waislamu wakati mtume alipowasili madina qibla ikabadilishwa ikawa wapi makkah kwa hiyo leo mtaki na ndio hivyo hivyo zile siku kwa madina kabla waislamu kunye madina zilipo badilisho hapa kalelewa zaidi hizi mbili bi maana ukusherekea kinyume na hizi hizi mbili bila shato na kama umefanya jambo la haramu taym ama dalili katika makubaliano ya wanazuoni na dalil alijmaa ala zalika ibn hazm ibn hazmi amenukuu wa huwa awwal من min shawwal kusaala yalei dinni nazo ni id ul fitr عيد baada ramadan na siku ya mwanzo kabisa au siku ya kwanza katika shawal wa wa yawm al adha na ile siku ya kuchinja wa huwa al ashiru min dhulhijja na siku ya 10 na 12 wa islam laitha lil waislamu hawana suku kinyume na hizo mbili illa yaumul jumaa isikuwa siku ya jumaa pekee yake wa salata tu ayyam baada yaumil asha nazile siku tatu baada ile siku ya kutinja zile ayyam tasree sawa ni anna allah ta'ala lam yaj'al lahum 'eidan ghayra hakuwawekea waislamu na hizo wala rasuluhu sallallahu alayhi wasallama wala umtihi alayhi salatu wassalam hakuweka suhud nyume na hizo wala khilafa baina ahli alislam fi dalika na wala hakuna tofauti kwa wanaoziona wa Kislam kunako jambo hilo wala yahrubu alamal kisa sasa nakasema wala siyo haramu watu kutumia sukia laidi kama mndo na في شيء من هذه الايام ولا في حرام تبيعا انت انا biashara zote ziuza na kuna kuna kunzi kwa watu wakazangulisha na kufanya kazi si haram katika hizo za laidi lian Allah ta'ala lam yamn' min dhalika kwa sababu Allah hakukataza hilo wala rasuluhu sallallahu alayhi wasallama wala tumeweka chakataza wala khilafa aidan bain ahli wala kuna tofauti kwa waislamu kuna jambo hilo kwa hiyo tunaona kwa waislamu kuna sukuza zetu ambazo ni tatu aidu alfitri aidu aladha na siku ya jumua ndio sukuza waislamu kwa hiyo mtu na muislamu ikiwa kama atanda kuswali la aidhi baada ya swala la aidhi apeka kwenye duka lake au kazi yake si kwaa tumeona kitakuwa kwenye kitabu manhajus salikina cha Sheikh Abdul رحمه الله تعالى Sheikh anapokuwa nadzungumzia babu salati al-idaini mlango ambao anazungumzia sala ya laidi mbili akaleta mwanzo kabisa amara anabi sallallahu alaihi wasallama nasa bil khuruji ilaihimma hatta ان عليه الصلاه والسلام ان يأمرك واص وائند كسلي صلاه لايدي حتى العوافيق هذا العوافيق العاتبلك ناني وكتفسروها كاسما الا قيل هي الجارية البالغه ني امتي جانا امباي كسبا عليه ندوا العوا ندوا ني غريينه ابن درايزه كما هي الذي قارب البلوغ يمسي هنا امباي انا قربيا كباله ها غريينه ابن السكيد هي كما هي ما بين ان تبلغ الى ان تعني ما لم تتزوج يمسي هنا امسى باله لكن بعدك بالغ تطبقها بسيطه sawa ni mtichana ambaye kisha bale sawa lakini hajaolewa bi maana ni hili neno at-ta'nith bi maana fulu alimakamu fi bayti abيها bila zawj ni وفي fi hadith hatta ljamiaa limuslimeen ala alqurud lil'eed hatta man la tasihhu as-salaatu minhu kalhujub fa ki hadith hawo tumisoma bi maana nbi muhammadu alayhi wote kutoka na kwenda kwenye kuhudhuria uanza wa laidi hata wale ambao sala zikubaliwi mfano watu wako kafta hadhi mtume vilevile hata aka waamrish aweze kwenda wa inama yahudunna majmaa almuslimin wa yasma'na alkhutba ili aweze kuhudhuria mkusanyiko wa waislam na wasikilize khutba ya hiyo siku wa yatazilna almusalla wa yajlisna qalb musalla alnisa wale wanawake waikae nyuma ya wanawake wenzao wale katika hadhi waikae nyuma ya wanawake wenzao faim طيب وانا اسمع وكاد بهذا الحديث على أن صلاه العيد فرض او فرض عين مذهب الحنفيه وكatumia hili hadithi mpaka nikueni alay salatu wasalam ainye wasichana waende wadogo pia mtu mkaiiniza mpaka wanako katika hadhi waende madhhabia hanafia wao ko na kuwa salat alaydi ni lazima sawa wako ni fardhu aini ما ذهب يا اناسيا وكتابينا الحديث طيب وذهب الى ابن تيميه كما في الفتاوى غير غير الشيخ ابن... شيخ الاسلام نيتها انا قو والشيخ السعدي كما في الاختيارات الجالية غير غير عبد الرحمن السعدي نيتها انا قو سلا ليده أيضا بقوله تعالى فصل li rabbik wanhar balidila wa qul lana dalila qawlati alla qesama fasalli li kwa ajili ya na uchinje sala hapa mnakusudia sala ya laidi na kuchinja hapa kwa aidul adha kwa sala wao nabi alaiha نماخلف اونغوف ومدحوم نصالحي ساوى وقال الحنابلة انها فرض كفايه اما مذهب يا حنابله اونyeko na kuwa ni faradhi ya kutoshileza bi maana ti kwa watu wote baadhi ya watu akisimama inatosheleza wakiswali inatosheleza kwa wengine sawa wadhhab almalikiyatu washafi'iy ila انها سنة اما مذهب يا unyoko na kuwa sala laidi ni sunna kiwa kaulisa hili kuwa sala laidi ni sunna tu muakkada ni sunna inye mkazi faile kisha shekhi rahimaullah taala akatacha na kusema wa waqtuhha min irtifaa'i shams qida rumh wakati wa sala laidi sala laidi wakati wake unaanza na unamalizika lini akasema wa na wakati wake mil shamsi fi ki ni kipindi jua lichochomoza afu likapanda juu yani kiwango cha mkuti eh yeah, mkufi unajulikana kama mita moja aibu sawa so, bi maana ni kama dakika 15 baada ya jua kuchomoza inama jua likichomoza paka pita kama robo saa ndio wakati wa sala ya laizi mnakuwa umefanya nini ume umeingia sawa umefika ila zawali paka pale ambapo jua mili zawali ule wakati wa dhuhuri jua mili tu wakati wa dhuhuru uka, ukaingia ndio mwisho wa sala ya laizi sawa Ay. لحديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه انه خرج مع الناس في يوم عيد او في يوم عيد فطر او اضحى فصحابته موجه متوكا كوندو كسوالي pamoja na wengine watu ilikuwa أو mdogo au kubwa fa ankara ibitoa alimam akakemia sana kuchelewa kwa imam kipindi chake imam alikuja mechelewa akakemia jambo hilo وقال فز قد اسما ان كنا قد فرغنا ساعتنا هذه تي في ilikuwa kifikia unga ambao alifika wewe tulikuwa tayari tulisema ni za kuswali eh wadhālika hīna tasbīh kipindi hicho ni wakati gani kama nilipataja imamu al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala qawluhu wadhālika hīna tasbīh waqtu ṣalāt as-ṣubḥa fa wahīya an-nāfila wadhālika idhā bimaana dulo wakati wa mwanzo wa wazuha bimaana dulo wakati juana bo somo za pakataza madaka 15 kipindi icho ilikuwa inafika tayari msema ndaka kuzuali sala na laidhi wakulu tlatu ladaini ala ahli alamsar kuwa mqbaliana na wazoni wote kuwa jua linapotayari kusapanda kama mita moja sawa mpaka pale ambapo jua mili kwanza magharibi bi lina mili ule wakati wa huyo ndo wakati wa wasala ya ya laili pia wakaa dalili kase hadith madhhaba masuhaba nasema ghamma alaina hilalu shawali fa asbahna siama siku moja hatkuona mwezi wa shawali ilikuwa kipindi hicho leo mko nafunga siku ya 30 kumbe mwezi wa shawali umeonekana jana ilikao funge mpungufu tukaanuka aliyabaki na saumu ya 30 fadha'a raqabun min a au min akhiri alnahar wa kata wasafiri eh ilikuwa mwisho wa mchana fa sajidu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallama annahum raawu mwezi kwao fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuffiru min yaumihim ntuni alaihi salatu wasalam akawamrisa wa islamu wa wezekula wa ayakhruju li'idihim min alghad tisaka wambia siku ya kesho ndo atoke waende kutwali aidhi bimaana kwa mwizi wa shawali zimewajaza meselewa tayari nda wa sala ya aidhi nitumia kwa ambisa waislamu wale sawa kisha akwambia wataswali laidi kesho sawa kwa nasema falaula anna waqtaha qad insaha lasallaw hina wasallahu qabaru alid ko laidi kama wakati wa wasalla laidi kwa jamalizika waingizali kipindi habari za laidi lakini sababu tayari jua linapomsa nini wakati radaume somalizika ikawa itabidi wale alafsala laidi wakati swali siku ya kufwata kwa hiyo dalila kunisa kuwa wakati wa sala laidi unamalizika wakati jua linamiri sawa kisha sheikh rahmanullah taala akataja wa sunna na sunna za laidi fi'uluha fi nikuyiswalia uwanjani ndo sunna min huna bada almuallif rahimahullahu ta'ala bi dhikri sunan alaid apa she rahimahullahu ta'ala anaanza kusaja sunna za sala ya eid sawa wa awwalaha na sunna mawazo kabisa an tuqama لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر يوم الفطر والاذحى المصلى انتي عليه الصلاه والسلام alikuwa ndakutwali sala yaidi ndogo na idi kubwa kwenye uwanja fa awwal shay in yabda bihi as-sala ko jambo la kwanza ambalo kwa sunna ni watu wataswali wapi kwenye uwanja labda potokea zarura labda ngua Kamenyesha nyesha kipindi hicho ndio watu wataswali wapi msikiti sawa hao katemskipi ambaye anarushwa kusalanza ni msikiti ni msikiti wa makkah almasjidul haram wanaswalia msikitini pale lakini msikiti mwingine wanaswalia nini na madina mtume Muhammad alayhi salamu alikuwa aswali msikitini alikuwa anatoka anaenda kwenye musalla sawa طيب كذا اكتاجه رحمه الله تعالى انا ذكرت كذا ثنا زيد يقسم قال في الفتر خاصه قبل السلاء بتمرات وثرى او بتمرات وثرى اكسم الفطر في الفتر na mtu kwenda amekula katika ndogo mtu aende amekula ya sala witra alitendi na zile witri ni bana aliyemoja 3 witri ambayo na nambi kabla ya kufika hapa ambao tumetaja shehe ametaja katika sunna alikasema wa ta'jilul adha wa ta'khirul fitr ni sunna kwa rakisha kuzali sala ya idi ya kujinja ni sunna kuyaratisha kuisani mapema na pia ni sunna kuchelewesha idi idi ya ya ramadhani sawa اي يسن تقديم صلاه الاضحى وتاخير وهذا مذهب الجمهور ما يند ابن قدامه رحمه الله عليه الاجماع بل ابن ما kuarakisha kusali sala ya idi ya kuchinja ni sunna kuilisali kwa kuarakisha liyatajaa waqtu atadhiya ili ule wakati wa kuchinja uwe mpana bi watu wasali mapema ili wawahi kuchinja taakhiru alfitr vile vile ni sunna kuchelewesha sala ya idi alfitr bi idi ndogo sawa liyatajaa waqtu ikhraji sadaqati alfitr ili wakati wa kutoa zakat tulifitri uwe mpana kwa sababu kuna baadhi ya watu labda wamekatilika kutoa zakat tulifitri wanakuja nazo kwenye uwanja wa laid. Kwa wanazitoa pale. kuchelewesha sala ya Eid ndogo inakuwa ni sunna na ni bora kwa sababu watu ambao watatoa zakat tulifitri wazitoe haraka. Jeppokuani vizuri watu wote wazibuia ya kwenda kuswali ili wawe kugawiwa wakawiwe matema sawa? So. وهذا مذهب الشافعي ولا اعلم فيه خلافا نهي مذهب امام الشافعي ولا افون تفاوتا كذلك اله لكل عيد وظيفه وسبب لكل صك كلاهما كلا يدينا كذا يعني فواظيفه الفطر اخراج الفطره تو كازي تاعيد دو نقولك ووقتها قبل الصلاه nasaa na utakatifu fedhi inatolewa wakati wake ni kabla ya swala ya laidi kwa maana mtu akitoa baada ya swala ya laidi haikubaliwi ni kwa sadaka kawaida wa wadhifa aladha afadhiya na fedha na kazi ya laidi ya kuchinja au laidi kubwa ni kuchinja baada ya na wakati baada ya swala kwa maana kabla ya ya laidi hakubaliwi من بعد بعد الصلاه لا يدعوا ندوق وقتوا كتشين وفي الاخير الفطر وتقديم وتقديم الاضحى توفيع كل, كل أو كل منهما قم توتشلوش صلاه يايدي ندوق نكوهاكش صلاه يايدي كبوا ni ili kila kadi na kufanyika dakika siku hiyo iwe na wakati ambao ni mpana sawa faile was sahihu wujudu khilaf na kaulisa hapa ibn qudamah rahimahullah ta'ala diamitaja kwani makubaliane na wanaujononi wote lakini yeye kaulisa hii kuna khilaf katika masuala sawa faka dhaba ba'd alfuqaha ila anna alfitra walabhah yusallayan bali kidini ngine na wanazuoni wengi hawakwona ndogo zote zinasalishwa kwa wakati mmoja sawa wa huwa radi na ndoka yenye nguvu liadami thubuti mayadulu ala taqdim al-adhha kwa sababu hakuna dalili ambayo inakutana inaonyesha kuwa lazima sala ya Eid kubwa jarafishi Illa اذا da'ati al-haja ila zalika fana bas ipokuwa pao na haja ya ilo kipindi hicho bana wako tatizo mfano imamu anaona ambaye keisalisha aid mfano anaona kuwa watu ambao hawatoa zakatu misri ni wengi na wanakuja nazo pale ili wazitowe kipindi hicho imamu anaanza kawiza kwa sababu wakati wake nipata zawalu shamsa sawa kula kachwa za dhuhuri anaweza kuna watu ambao watatoza zakatuka fitri ni wengi kwa maslahi yao acha basi tushelewe mpaka saa 4 ili watu wa zakatuka fitri watu wakasoa zakatuka fitri vile vile katika idhi kubwa anaweza kuna ah, maslahi ya watu kunaenda kuchuja labda kuna sehemu ambapo wana vitunga wa vingi ule ndio uko vitunga ambako wamalize acha tumsali kwa watu wa mwanzo wakaswali wakati watu linatomoza dakika 15 inatokana na maslahi ambayo na omba jambo hili vile vile akaendelea kutaja sunna za Eid akasema walfitru fil fitri khaswa qabla as-salati vile vile katia sunna ya Eid Eid ndio kusudiwa hapa ni mtu aende amekula tende sawa aenda amekula tende au vingine nataka hizo vizuri azile witri kwa maana ile ndiyo wa nikina mbili ni sunna mtu ya sala ya ndogo <تصفيق> اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكُميغا امتني عليه الصلاه والسلام فان الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم العيد حتى ياكل التمر امتني عليه الصلاه والسلام alikuwa aende kusali hili ndogo mpaka alitende ka kama ni kuvokea Imam al-Bukhari fa kas ya akulu hunna witra antuma alikuwa nakula witri bi maana tende ambao zile dalili ambazo zikawa niki na nabii. vile vile pia ni sunna katika hili ya kuchinja mtu ale baada ya kutoka kwa nini? lakini kwa kila mtu kwa yule ambaye atazinja insyaallah alaykum assalam alikuwa aendi kuswali alikuwa kama nilipokelewa katika hadithi eh ya burayda radiyallahu ta'ala anhu qala kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallama la yaqruj yawm alfitr hatta yat'am ntume sallallahu alikuwa aendi kuswali hivi dogo mpaka ale yani hajita ambaye nakusudia sisi ndio ndio yazi kwa so, nduna za kala chakula kidate kile angafuli ndio bila amekula sawa so, wala yatuamu يوم الاضحى hatta yusalli vile alikuwa hali katika kaftaidi kubwa nipaka amalize kuswali ni tuna mtu kama tazinja aende kuswali bila kula kisha akitoka kuswali kitu cha kwanza ambacho tutaanza kula iwe ni katika ile ile kujiunga cha. Sawa? Fine. Hadithi hii ibn bilis na biyakni dhaifu. Na katika hadithi kuna bwana mmoja anaitwa Sawabu ibn Utba al-Mahri ni dhaif. Lakini vile na shahid ina shahidi hadithi katika shahidi ni kauli alla tanquru yawm al fitr hatta tata'ama ibn abadan salam yango na sunna nimku asiende kusali hindao mpaka ali bimara aenda mikola wala yawm an nahari hatta tarji'a nabelele nimku siku hadi kubwa mpaka merejea ametoka wapi kuswali tayib ko wanasema walhadith yadulu لا يتعين التمر لقوله حتى يتعم وبعض حديثنا نسكو سيف بيكياتي نتيوم نسما حتى يتعم تو سيو تند بيكياتي ولكن التمر افضل لكن كيما انت اتكولا تند بيلا كون كوسالي دي كما حتى تسطات فايد كيشا سير اتنديلا كوساجا سننا زا عيد wa yatayyab laha pia ya manfu ajisafishe ahoge na ajipake manukato kwa manauni wa ahsan athiyabihi na athayb bora katamango mavazi yake kwa maana nzuri katika mavazi yake si lazima nguo mpya kama utaipata lakini kama ukupata nguo wa mpya unavaa nguo iliyokuwa bora na nzuri kuliko zingine katika mavazi yako Sawa. So, Hai yusunn an yakhruja ala ahsan hay'a. Wa hadha yasma'u imama wal ma'mum. Kwa sunna mkwaenda mpendezza. Sawa, so, na hili ni kwa imamu na ma'mum. Imamu na ma'mum. Sawa. Ka ayyahi fas-sur, masharubu yake kutokunale masharubu marefu kutokana na watu vitabu ya nienda hivi apunguze wayakallimul afsar bila bila akatema kucho yake sawa eh weyanazzaf bila bila na dalili ya mkuu kwa ndana anapendeleza fikra zaidi majaa sahihaini ni hadithi ambayo mko na katika sahihi mbili aboghadna muslim ana Abdullahi bin Omara قال Abdullahi bin Omara mseema akaza Umar jubatan min istabra thabaa fi soko Umar amekuwa anachukua nguo ambayo iko katika istabra katika aina mapambu akaionua akaiona hiyo nguo kwenye soko Umar jubba ايه <تشعر> كيشا أخذ عمر فااتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكايملكيها متي فقال كيشا رسول الله اي متيوا الله ابدا هذه ننوى هي جوبا ايه بها للعيد والنفوس الى اوقيفا وقت العيدنا وقت ما طقيا sa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam antim alaysa ladu kunaqtema inna ma hadhihi libas man la khala kalahu hakika hii ni vazi wa watu ambao hawana fungo hawana fungo siku ya kiyama باب في العيدين وتجمل فيه قال امام البخاري الذي روى هذا الحديث كالتالي شائك وكالتالي شائك اكانذا ملango ambao nadzungumzia mlango ambao unazungumzia ee fiidini na kujipamba katika siku وجه الدلاله من الحديث أن رسول الله صلى الله لم يمكن على عمر اسفل التجمل وجه دلاله الحديث مين Mtumele salaatuse salaam akumkemea Umar katika akasema hivi mabazi ya watu ambao hawana fungo siku ya kiyama eti kwa sababu ya kukataza watu kujipamba siku ya laili hapana wa inama ankara alaihi kaunuha harira Mtumele salaatuse salaam alimkemea kwa sababu hiyo nguo ilikuwa ni ya hariri na bila sababu mabazi ya hariri ni haramu kwa wanaume ndio maana mtume akamkemea بما انه وانا اومونyo kuvama vazi halila hapa duniani hawana fungo siku ya kiyama tayyib qala ibn quddama rahimahullah ta'ala wa yustahabbu an yatanazzah wa yalbas ahsana ma yajid wa yataṭayyaba wa yatasawwaka wa dhakara hadith ibn hadith ibn umar kuoga gaskio ya laidi kujisafisha na kuvaa nguo nzuri ambazo kwaipata kwa wanaume na kupiga msoachi kisha akataja wa hadha yadullu ala anna ya kuanisha kupendeza katika kisa kama hizi kwao ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni mashuhuri sawa so, wakala malikun vile bila bila mamlaka akasema sami'tu ahlal ilmi yashibbuna afiba wazina tafikulli aid nimesikia nimesikia wanawazuoni wakisema kuwa inapendeza kujipata manukato na, na mapambo kujipendezesha katika kila عيد walimamu bidhalika hakku bali imamu ndo ana zaidi katika hilo eh lkwa naho alanguru izaihi kwa sababu watu wote wanamtazama nani imamu mina watu wanaotazama na watu watakuwa aina ambayo wanatujua lakini watu wote wanamtazama nani imamu anapoguju kwa imamu ni bora zaidi kwa nini kujipendezesha mshiriki wa imamu ni lazima vikiiraka ndo kuna ika ika ika ikaa na kujirekana kwa kuasomiwa dini zote za vilaka. Ni kwa hiyo inategemeana mtu faini usom upendeze. Kama unataka kupendeza, pendeza. Sawa? Faini. Kisha رحمه الله تعالى akaendelea kutaja sunna za zaidi akasema waydhhabu min tariqin wa yarji' min akhar Bila من تو انا باوجدك صلى الله عليه وسلم اينا نينجيا وقرودي ابدلي نجيا وقرودي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فمن بغدرك الحديث جابر بن عبد الله الله امرينا ببابهات كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرج يوم العيد قال فالطريق منتمي عليه الصلاه والسلام alikuwa anapogenda kusalsala laidi ana khalifu njia bimaana njia ambayo ameenda ndani yake sio ndo ambayo anarejea ndani yake sawa qala ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ibn al-qayyim anasema wa kana sallallahu alayhi wasallama yukhalifu at-tariq fa yadhhabu bi tariqin wa yarji'u ila aw fi akhar ntimbe ilekona na njia na rejea na njia nyingine fasila inasemekana kwa sababu kana mtu anakuwa anafanya hivyo ni yusallim ala ahli twareqaini alikona afanya hivyo ili asalimie watu njia zote mbili akipita hapa anasalimia watu wa njia akirejea anaslimia kwa njia nyingine وقيل لي ينala barakatuhu alfarīqān yulevile ikasemekana kwa ili wale watu wanjee mbili zote wapate baraka za nani za mtume alayhi salatu wasalam haa waqila liyaqbiya hajata man lau man lahu hajata min huma nevlevile ikasemekana kwa mtume alayhi salatu alikuwa na badili njia ili atakidhi ya watu azipita katika njia naona watu kuna watu na anapita njia nyingine ili atsemeke kuna ambao wa matendo ya uislamu au na alama ya uislamu ionekane semzote mkipita hapa one ah kumbe uislamu wako ukibadilini jinsi kutoka one ah kumbe uislamu wako sawa waqil kibibleta kinakana li yghidhal munafiqina bi ru'yatihim 'izzatal islam wa vile vile na tumekana kwa mtu mmoja anayekuwa anafanya hivyo ili awakasirikishe wanafis eh wanafis kwa Madina wale a kumbe wa Uislamu mshapata nguvu Uislamu siasi hicho amepita hapo wengine wana rejea hii yani wanakiwa huko wa waona na wanakiwa wa wawaona eh pĩ na mengira umetajwa mengi kama walivotaja wana waswoni katika hayo kisha akaangelesha kana kutaja eh fayusalli bihim rak'atayn kisha mtume alayetuwa salamu alikwenda kisha kwenye wanja wa laidi anawasalisha rak'a 2 anawasalisha rak'a 2 tayyib lihadith ibn abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها مثل عليه الصلاه والسلام امسوا لي ketika salat yaid dogo raka 2 hakusali cocokote sebelum yaid raka 2 wala baada yake bi mana guna sunnah qabliya wala ya ba'diya sawa pai qala an-nawawi rahimahullah ta'ala imam nawawi صلاه العيد ركعتان بالاجماع فلا عيد من ركعتين كما قبلانه يا ونوازونه صح كذا كما قال رحمه الله تعالى بلا اذان ولا اقامه بالنسبه اللي كنا نصلي بلا اذان ولا اقامه لا لحديث جابر ابن سمره رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه فانسى صحابه هuyo nimeswali pamoja na mtume alayhi salatu wa salam salaa alayhi sima mara moja wala mara mbili sawa tukao tunaswali bila ya طيب لحديث ابي جابر بن هلال وبلال وامجاد بن عبد الله رضيات عنهما قال ابن اجابي باب لثما لا اذان للصلاه يوم الفطر اكون اذانا يسال اليدي نوق حين يخرج الامام قبل امام وانا اركع ولا بعد ما يخرج ولا قبل جكع ولا اقامه ولا كنا اقامه ولا نداء ولا كنا بكل هذه كما انت نساليك وانا ناتيك تسالها نغوا الصلاه الجامعه وتعبد تنجلك صلي ثلاثه يسق يقوم بنغوا هكولا ايذ تسالها لا هي ولا كنا جنب لوتي صح قال ابن رجب رحمه الله تعالى ابن رجب الاسماع واتفق العلماء على ان الاذانه والاقامه للعيدين بدعه ومحدث ومكبرين وانا وزن وقت هو اذان الاقامه في صلاه العيد من بدعه ووضو من وضوءه في كتابي رحمه الله تعالى يكبر في الاولى سبعا بتكبيره الاحرام كذا كذا صلاه العيد ستبدا صلاه العيد analeta rakia kwanza takbira ngapi 7 ikiwepo na takupira kule haram bimana takaribu ihram inawanza yawanza kisha baada yake naleta zingine 6 zinakuwa 7 sawa li hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yukabira fil fitr wal adha في الاولى سبعه تكبيرات كما albukuma wa maitu aida Allah amridhi ya kwa muhammed salatu wasalam katika idhi kubwa na ndogo alikuwa katika rak'a ya kwanza alikata takbira ngapi saba sawa wa pili ya kama sana rak'a pili na takbira ngapi tano tubidoke viona hapa mbele kwa kitaji يريدين في تمام على على الرسول صلى التكبير في الفطر سبع في الأولى وقمت في الاخيره ها بعدهما في ثانيهما لكن حديثنا ده ضعيف تمام اسمع تكبيرا في الركعه الاولى كني هي دي لي سبعه 25 كني, كني؟, كني في na kila raka'ina susubu kati hadhihi kuna bwana mmoja anaitwa abdullah ibn abdurrahman al-taifi lidwani sasa akasema sheikh rafidhullah ta'ala wa fi thaniya qamtan fi wa ni takbira tano kutoka takbira ya kusimamu bimaana ile takbira ambayo inatoka kwenye sujudai na kupandisha ile ya imo bimaana ukitoka kwenye sujudai hizi afuna da rakaati ya allah wa akbar baada ya takbira ya kusimamisha hii unaleta nyingine ngapi tano قبل القراءه خمسه تكبيرات بماذا بما انه mko kabla ya kusoma kunyaraaya bila kusoma analeta takbira ngapi tano bila hadithi mtasdima kama ilizozunguka hadithi ambazo tumezanguliza huko mwanzo kuta tukuondoka kule eh rakaa ya kwanza ya sala ya idhi takbira ngapi saba allah akbar dora anasana nini alhamdu takwibio ihramu ni niyao wapi ile ya kwanza ndadua upunguzwa swala unasema takelea gwani Allahu akbar na tabsubhana Allahu azimu kwa sababu yote zingine Allahu akbar Allahu akbar baka sababu zime ni rafia kutoa wapi kwenye e kisomi kisa ape barahma wa taala yarfau yadayhi ma kull takbira kisa anainua mikono yake kwenye kila takbira anainua mikono yake kwenye kila takbira bi maana allahu akbar allah akbar sawa wanasema hadha madhhabu li ba'd nam hadha madhhabu mwanzo kwanza اما تكبيره الاحرام فلا شك انه يرفع يديه عندها اما بقيه التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء وكupona sema kunyake takbira tu ihram tunalea kwanza akuna shakako mtu anatafanya nini atainua mikono katika sunna za sawala Allahu akbar ama takbira za kubaki kuna tafauti kwa لا يرفع يديه كنا باذئ ونظرنا نسمع كوا زي ذاك كبيرذا كباهي اي نوي نini mikono yake لانها تكبيره او لانها تكبيرات في اثناء الصلاه وسبابو ni takbira ambazo ziko ndani ya swala sawa fa asbihat takbirat as-sujud to ni badna faanisha takbiraza as-sujud kama kitumtoa ndako ni sajida au وقال بعضهم بربله بعديها ونحن tunasema yarfa'u arainu mikono yake liandafi hali la qiyamu sababu ni wakati naweko kwenye tisimamu sawa falia binafsi la takbira liiftitah kwa inakuwa inachukua nafasi ya takbira yafumiziwa sana waraji ada barraf lakini yaauli raji yenye nguvu ni mtu kutaka kuinua liadam thubut dhalika 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kasabab illahu al-mudhbiti ka yarfa'u lanuqila ilayna law kana muthmin angekuana yinua mikono yake kun ibn al sheikh ibn al ni kuwa mikono nisunaku inuako ileta kubwa ya kwanza za kubadhi au inui mikono sawa fine kwa mabati tuapo ya toalla allah akbar ya pili allah akbar allah akbar allah akbar bila kuinua mikono doa kauli kisha wakasema wa yahmadullah wa yusalli ala بين كل تكبيرتين ابو مؤلف رحمه نسونا بين تكبير دين. يحمد الله تعالى قال ليت القول ya sunna katika sunna kila baina takbira indini ya ahmadu allah ntuna muhammedi allah nasema alhamdulillah wa yusalli ala nabina nasema kum ya allahumma salli ala muhammad bimana ila kwanza allah akbar unafungua sana eh subhanallahu wasalatu wassalamu ala rasulillah hiliyo kaulia nani sheikh anataaza hivo anasema hadha madhhabu ba'd lifuqaha ya wa wudu ala rasulillah الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هي مذاهب يا بعضي وانا اظن وقال بعضهم يقتل بينهما بقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ها وين غيره وكانوا كنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر دي mana الى يا الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله وقال اخرون ها يفصل بينهما بما شاء من الذكر وingewe tunakuwa unaleta azkari ambazo tunazisita tunasema la ilaha illallah la ilaha illallah tunaleta dhikr ambayo وذهب بعض الفقهاء وهو الصحيح الى انه يكبر takbiran mutawaliya wengine wanaudhurunyo kaona ndio kaulisa hii otona kwa ukuta kupenya nzifatanisha bila kusema chochote bila kusema chochote leanau law kana baina takbirat dhikru mashru la nukila ilaina kwa sababu laithi pangele kuwa عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول شيئا بين التكبيرتين هي كنقولوا قمطمه هو اللي كنا نسمعها باللغه اللوته بين تكبيره 2 قال ابن القيم رحمه الله تعالى يسقط بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات هو انا اسمع ابن القيم رحمه الله تعالى ntu anyamaze kidogo ndivana muda mdogo allah akbar mazama kidogo allah akbar ta kwa sababu hay kuipanziwa kwa mtume zikri khaswa baina ya takbira kwa hiyo almuhim kauleni nguvu na sahihi ni kuwa takbira za kutanisha allah akbar allah akbar allah akbar bila na mtaaja kwenye al-mughni ibn qudama na vile vile kwenye zadu al-maad ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kisa nasema thumma yaqra'u al-fatiha wa surah kisa baadaili tadbira saba kwanza anataka asoma suratul fatiha na surah لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب ثم نسمع هنا ساره يقول امبي عايز يسمع الحمدو بسبب نغوزو بعد الفاتحة فلثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اي سوره قرئ جاز واي سوره قرئ جاز أي, أي سوره قرئ جاز سوره يوتي لم بتقي يسمعنا Surah al-Waqi'ah kuna soma inajuzu Wal afdalu ay yaqra'a fil ula bisabbih bi basmi rabbikal a'la wa bis-thaniya bil ghashiya bi ma'na hal ataka hadithun ataka hadithul ghashiya Ko mto tisoma surah yote hii ile katika sura ya al-Ikhlas inajuzu Lakini radiyallahu ta'ala anhu ma qala kama nilikujia katika hadithi ya an-amari bil bashir allah mridiina babaati amesimha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqra fil aidaini wa fil jum'a bi subihis rabbika l ala wa hal ataaka hadithul ghashiya intum ala alaihi ركعه اوله سبح اسم ربك الاعلى وكنه الركعه الثانيه الذي اتاك حديث الغاشي ص طا او يقرا في الأولى بقاف والقران المجيد كي يثبت ها ركعه اوله نسوم ط زي بقدره زمان مجوادي سواه وفي الثانيه بيقترب الا الساعه وانشط القمر سورة القمر ونزلتني ركعتين لما جاء عن ابي وافد الليث قال سالني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ها فقلت بقاف والقرآن المجيد واغربت الساعة وانشط القدر نابت زمن هم صحاب البكم لو كنا بعديه وقت متسلموا نيما ان مذراو Unaonambia nini kasembia dini wewe? Woy. Mimi nakutangulia minisa ya kula hadi 20. Naa. Nitafunga Ramadhani 20. Unaonambia nini kasembia dini? Huyu Abu Wafid al-Laythi, kurekama sahaba ambao wameslimu kabisa. Bali kwa zana masahaba ambao kipindi mtumana safiri akakatafema pamoja nao washirikina wanantu wao wana tabaruku katika yule mti wanafaa nini wanaomba baraka wana tjazila zaao pale maswahabaambia jola nalielekuwa katuni masahaba kule ambaye alikuwa badala anaingia katika uislamu mtume na sisi tutafsie mti ambazo kuna tabaruku mtume akawatembea katika ngili khuu sahaba mnakuingia kwa mfano katika uislamu mwisho nae umar alimuuliza mfume alikuwa anasema nini katika sala ya laili akamjibu fakultu anasimaye kasema biqaf walqur'anil majid wa wa atrabat as-sa'atu وانشط القمر nsube ileko na tuma kunisala la hii dikaka kwanza qaf takaya pili suratu alqamar kwaakamuliza huyu sahaba naliingia adhi ni mwisho sawa kwa hiyo mtu anataka asim leo akapata faida ambayo hataipata kabla darasa well akapata jambo Libya so. kwanza wote nipata muulize sawa faide kuseh rahimaullah ta'ala kwanza kabla tujaendelea kama sala inasaliwa kwenye musalla kwenye uwanja kule isahara hakuna sala ambapo tusali kabla yake wala baada yake lakini kama ni msikitini pale tokio all group wewe kanyesha mkaingia msikitini ukifika unasali tahiyatul masjid msikitini kama ni salatu laidun fitini ukifika unasali tahiyatul masjid rak'a 2 tu maanisho ya msikitini kisha sasa kataja jazharu bilqira'ati fiha ntuma libwana soma kwa sauti bima imamu atosoma kwa sauti بالاجماع المقبلين والرواضون ايه طيب فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعه ايه كيس اكوث سلام انا اخطب خطبتين خطب كما خطبه ذا الجمعه ساوى